نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا مسلمون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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وكنا قد توقفنا عند قول الشيخ الخضر الوصول إلى المدينة قال ثم تحول عليه الصلاة والسلام والأنصار محيطون به متقلدي سيوفهم وهنا حدث ولا حرج عن سرور أهل المدينة فكان يوم تحوله إليهم يوما سعيدا لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النساء والوجود طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع يقول وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ماش وراكب يتنازعون زمام ناقته كل نريد أن يكون نزيله هذا الكلام من الشيخ القدري عليه رحمة الله يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة لكن ذكر هذه الرواية بأن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طيب خليوا مرتين عشان ننسي哎 فيقول بأن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع إلى آخر, الأيات، إلى آخر الأبيات هذه العبارة عبارة ثنيات الوداع تفضي إلى تناقض في الرواية فالشعر لم يقل في هذا المكان المذكور بل عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك لأن ثنيات الوداع من جهة الشام وليست من جهة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مك فهذا يبين أن هذه الرواية رواية ضعيفة أن أهل المدينة استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام فنقول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد خروجه صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من مكة ومعهم عبد الله بن أريقض وعامر ابن فهيرة الراعي وأهل المدينة يغضون في كل يوم وفي كل ليلة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى الحرة ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم لكن طال انتظارهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم وما كان ردهم من الانتظار إلا حر الشمس فانقلبوا يوما بعد يوم وطال انتظارهم فلما رأوا يعني أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر آووا إلى بيوتهم فوقف رجل من اليهود ينظر على أطم من أطام المدينة الأطم هو المكان الصغير من الجبل المرتفع الأطم مكان من الجبل الصغير المرتفع وقف ذلك اليهودي وهو ينظر فرأى سواد أناس قادمين فأخذ يتحقق ويتحقق من ذلك فقال ما أراه إلا محمد صلى الله عليه وسلم نعم طيب طبعا حضر. فقال فلم يتمالك هذا اليهودي نفسه حتى قال يا معشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار أهل المدينة بالسلاح وارتجت المدينة وأضاءت وكبر المسلمون فرحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخرج أهل المدينة يحيون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فنزل على كلثوم بن الهدم شيخ عمر بن عوف وذلك في يوم الاثنين من شهر الربيع الأول فقام أبو بكر للناس ولم تكن الأنصار تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن بعض الأنصار كان يظن بأن أبي بكر رضي الله عنه هو رسول الله فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما فطنا لذلك ووقع بي صل الأخر يضله حتى علم الأنصار من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صامتا مفتسما يضحك لمن لقاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ذلك ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأمر من الله عز وجل إلى بن النجار وأنتم تعلمون أن بني النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم فأم آمنة من بني النجار فجاءوا متقلدين بالسيوف طبعا البعض يقول يعني لماذا استقبل أهل المدينة رسول الله بالسيوف ولماذا يعني لما ذهب إلى بني النجار متقلدي أيضاً السيوف هم ليسوا في حالة حرب فلماذا يحملون السيوف هم يحملون السيوف كناية عن الاستعداد على استعدادهم لبدء هذه المرحلة من مراحل هذه الدعوة وكناية عن, بداية عن شجاعتهم وعن حبهم لرسول وسلم وعن فدائهم له صلى الله عليه وسلم حال تعرضه لأي أذى أي كان هذا الأذى وكانوا مئة رجل وكان ذلك في يوم الجمعة فأدركتهم صلاة الجمعة فصلوا في مكان في بني سالم ابن عوف وكانت أول جمعة خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ووعظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الأنصار ووعظهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة مع أصحابه وقد خرج أهل المدينة من ديارهم يقولون جاء محمد جاء رسول الله الله أكبر هلما إلى العدد والعدة هلُم إلى العدد والعدة يعني تعالى رسول الله هلُم إلى العدد والعدة يعني تجدنا عدد كثرة والعدة السلاح يعني كثرة كناية عن المنعة والنصرة والعدة عن السلاح عن القوة ويعني الصبر على الحرب وكل منهم يمسك بخطام زمام ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالكل يريد أن ينال هذا الشرف أن ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة خلوا سبيلها فإنها مأمورة فما زالت الناقة تمشي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوقها حتى بركت في أرض لبن النجار حتى بركت في أرض لبن النجار وهذه الأرض كانت لغلامين يتيمين فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم منهما ودفع لهما الثمن وكان فيها قبورا للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبور فنبشت وسويت ثم قام بعد ذلك قصة بناء المسجد كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره عند خالد ابن زيد خالد ابن زيد هو أبو أيوب الأنصار كثير من إخواننا يعرف الصحابة بكناهم ولا يعرف أسمائهم وده كبير جدا وده خطر كبير جدا أنا أناشط طلبة العلم وطالبات العلم احفظوا أسماء الصحابة بكناهم يعني لما نقول أبو هريرة من هو أبو هريرة؟ عبد الرحمن بن صخر لما نقول مثلا خالد ابن زيد هو من؟ أبو أيوب الأنصال وهكذا تكون عارف الصحابي باسمه وكنيته باسمه وكنيته حتى لا تلتبث عليك الأمور أن بعض الناس أحيانا يذكر أو أحيانا تقرأ في بعض الكتب يذكر رواية عن الصحابي باسمه ولم يذكرها بكنيته وهذا كان يحدث خلط عند من يشتغل بالحديث ممن أصابته الغفل يشتغل مثلا في إسناد حديث فيجد مثلا إيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن عبد الرحمن عن خالد بن زيد قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا ييجي يقول لك لا الحديث ده مش صحيح لأن الحديث من حديث أبي أيوب الأنصار تم أبي أيوب الأنصار هو خالد بن زيد خطب لك فمعرفة الكنية والاسم من الأمور التي يستحسن بطالب العلم بل هي الأمتن بالنسبة له حتى يستطيع أن يفهم الأحاديث ويفهم مخارج الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتب الاستعاب كتاب الاستيعاب وكتاب أسد الغابة للحفظ بن حجر والاستيعاب لابن عبد البر وكتب الكتب كثيرة اعتمد بمسألة صعب يكفيك وأنا أنصح الأخوة اشتروا كتاب السير على النبلاء للذهب اشتروا كتاب سير على النبلاء للذهب اجعل الكتاب سير على النبلاء للذهب بالنسبة لك مشروع عمرك يعني مشروع عمرك انت النهاردة سير على النبلاء احتوى على عدد من تراجم العلماء والصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين احتوى على عدد لا بأس به يكاد يكون شامل كل الرواه وكل طبقة الصحابة والتابعين وغيره انت اعمل لنفسك مختصر من هذا الكتاب اعمل لنفسك جزء كده انا الكتاب ده 35 جزء 35 جزء دول هقرأ كل سنة خمس اجزاء او كل سنة سبع اجزاء بحيث ان انا انتهي من الكتاب ده في خلال مثلا سنتين 3 او 4 سنين اكون اخلط الكتاب ده قرأت ترجمة كل واحد وعملت ترجمة مختصرة لكل واحد من هؤلاء الذين قرأتوا تراجمهم ده يعطيك انت أولا تستفيد تراجم سير وتستفيد أداب وأخلاق وتستفيد علم لا يمكن تحصله إلا من هذا الباب قراءة تراجم سير العلماء مما ترقق القلب ومما تذيب القسوة الموجودة على القلب وتنشط الهمة وترفع ال الهمة لطلب العلم والجهاد في سبيل الله والبذل للدين لأنك بتقرأ عن أمثال ونمازج حية موجودة لم يكذب التاريخ في ذكرها بل جاءت وكانت نمازج موجودة في هذه الأمة فتحي القلب فأنا أنصح الإخوة اشتري كتاب سير أعلام النبلاء واجعل لنفسك كتاب سير أعلام النبلاء زاد الشيخ نيشيخ بصحاق أظنني سمعته يقول قرأته أكثر من 25 مرة يعني كتاب ماتع كتاب سير أعلام النبلاء أنت تقرأ فيه تشعر فعلا بقزامة الدنيا وتشعر فعلا بقزامة ما نحن فيه وتشعر بأن هذا الدين غالي ونفيس وأن هذه الأمة أمة عظيمة أمة مباركة أمة فيها ما لم يكن في الأمم السابقة بل لم تر أمة من الأمم مثل رأت ما أمة أم رأت أمة محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ كتاب السير على من وبل يعني بعض المشايخ يقول كنا يعني ندرس في الجامعة في الجامعة الإسلامية كتاب سير على من وبل على أربع سنوات الجامعة كت كتاب على أربع سنين بيقول وكان من أحسن من احسن المناهج المقررة علينا في في في الجامعة الإسلامية كتاب سير على من وبل الكتاب بقرر عليك أربع سنوات السنة الأولى عندك من أول ترجمة فلان لحد ترجمة فلان ومن ترجمة فلان لحد ترجمة فلان وهكذا بيقول كنا انتهى الأربع سنوات يقول كنت أستمتع بقراءة الترجمة وأنا أنصح إن قراءة الترجمة دي محتاجة منك دفتر وأربع أقلام أربع أقلام أحمر وأزرق وأسود وأخضر يبقى معاك أربع أقلام تكتب اسم الاسم المترجم له باللون الالأحمر بحيث إنك تحفظه وتبدأ تكتب نبذ بقى من حياته كذا كل حاجة صحت عنه تكتب عن عنه وتستخدم الألوان ولو استشكل عليك حاجة خلي دايما يعني في لون معين كده الإشكالات اللي ترد عليك اعمل مثلا في آخر الكتاب أو في أول الدفتر اعمل صفحة للإشكالات بحيث إن يارد عليك إشكال مثلا حديث يعني معارض لحديث حديث معارض لآية قول الواحد من السلف معارض لأصل من أصول الإسلام معارض أو ظاهر التعارض بحيث إن انت تستفيد تسأل وتناقش فيه تجد نفسك ان شاء الله تبارك تحصل علم كثير طبعا أنا أسف خرج الموضوع لكن دواعي الكلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذه الفترة عند خالد بن زيد هو أبو أيوب الأنصار ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده وكان رجال من المسلمين يصلون في ذلك المكان الذي بركت فيه الناق وكان مربدا لتمر لسهيل وسهل وهما غلامين يتمين من بن النجار وكان يعيشان في حجر أسعد بن زرار يعني يعيشان في حجر أسعد بن زرارة ها؟ يبقى وليهم مين اللي كان يتولى وليتهم مين أسعد ابن زرارة كان يتولى زي أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وارضاه وكان في الحائط قبور للمشركين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وسويت وقطعت النخل وسويت وصف النخل قبلت المسجد وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم ينقلون الحجارة أوهم يقولون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الفرح من الأنصار والمهاجر أو قال فانصر الأنصار والمهاجر وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه كان من أنشط الصحابة العاملين في هذه الفترة في بناء المسجد حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يحمل الناس حجرا حجرا وهو يحمل حجرين حجرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن سميح للناس أجر وللناس أجر ولك أجران وآخر ذلك شربة من لبن وتقتلك الفئة الفاضية وقد قتل رضي الله عنه في معركة صفين حتى إن البعض من الصحابة من حفظ هذا الحديث كان ينظر في أي الفريقين عمار في أي الفريقين عمار وكان الصحابة بعض الصحابة كان يستدل على أن الحق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن عمار كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستدلوا بهذا الحديث وإحنا سومية تقتل الفئة البغي إذا الفئة التي هو فيها ليست الفالية ليست الف الفئة البغي واستغرق بناء المسجد اثنى عشر يوماً اثنى يوماً وذلك وبعد ذلك بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليها وكلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزوجة بنيت لها حجر انا اطلعت على بعض الرسوم لحجر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد قديما. أمر لا يصدق عقل، أمر لا يصدق عقل. الغرفة لا ت... يعني البيت الحجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني تقريبا حوالي متر ونصف مترين. لا تتعدى هذا الأمر. متر ونصف مترين. هذه كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عبارة عن مجموعة حجر كل حجرة لها باب يطل على المسجد. كل حجرة لها باب يطل على المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اليوم اللي هو فيه عند واحدة من نسائه يدخل من عندها إلى الإيه إلى المسجد. وكان كل من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنى لها حجرة بجوار أختها وفتح لها باب على الإيه على المسجد وكان بناء المسجد والحجرات من جريد من طين من جريد وطين وبعضها من أحجار مرصوصة وسقفها من جريد وقد أدخلت الحجرات إلى المسجد في زمن عبد الملك بن مروان جه زمن عبد الملك بن مروان حب يعمل توسع فهدم الإيه هدم الحجرات وأدخلها فين في المسجد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان المسجد على عهد رسول صلى الله عليه وسلم مبني باللبن وسقفه الجريد والأعمدة من خشب النخيل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد الأعمدة خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة وجعل الأعمدة من حجارة منقوشة وسقفه بالساج طبعا لأن الدولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زمن ابو بكر بخلاف زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بخلاف زمن عثمان الدوله كانت ايه تتسع وعدد المصلين في المسجد كان يتسع فكان لزام على يعني ولي امر المسلمين في ذلك الوقت سواء كان ابو بكر او عمر او عثمان او علي ان يزيد في مساحه المسجد حتى يتسع لمين حتى يتسع للمصلين طبعا البعض يعني يتعجب لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في اول مهتم ببناء المسجد ليه? ليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتم أول ما اهتم ببناء المسجد لأن المسجد هو اللبنة الأولى التي تتربى فيها هذه المدرسة التي تتربى فيها هذه الأمة فهو المدرسة التي تعلم الصغار والكبار وهو بمثابة الحضان الذي يربي أبناء هذه الأمة فكل تربية ليست في بيوت الله تبارك وتعالى تربية غير ناجحة تربية غير ناجحة وإن نجحت تكون تربية ناقصة تكون تربية ناقصة فمساجد المسلمين هي المحاضن التي يتخرج منها الرجال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد لعدة أمور أولا لأن المسجد كان مكانا لإيواء الضعفة من الفقراء من المهاجرين من الرجال العزاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على بيوت الله ثانيا لأن المسجد كان مكانا لإيواء النساء أيضا ممن هاجرنا إلى الله ورسوله ولم يكن لهن بالمدينة مكان فكنا يقمن بالمسجد والدليل على ذلك حديث الوليدة التي كان لها حش بالمسجد أيضا المسجد كان مكانا لتعليم المسلمين أمور دينهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أمور دينهم في هذا المسجد واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد لأن المسجد كان مكانا لإنشاد الشعر ذبا عن الدعوة وعن قائدها صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسمى بلغة العصر منبر إعلامي كأنه منبر إعلامي يعلم من هنا عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بالمستجدات ويتشاورون ويتفهمون وينقل خبر الدعوة من الناس من هذا ليه من هذا المسجد من المسجد أيضاً كان المسجد يوضع فيه المعتقلين من الأسرة المسجد كان يوضع فيه المعتقلين من الأسرة كما في قصة ثمام بن أوسال النبي صلى الله عليه وسلم لما عتوق ثمام بن أثال ربطه في سارية من سواري البسكين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه في كل يوم وكان يقول له كيف حالك يا ثمام يقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاك إلى قصة ثمام بن أثال قصة إلها مشهورة حتى فكر النبي صلى الله عليه وسلم أسره ثم عاد وقد نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله حبا في رسول الله وحبا في الإسلام وحبا في الصحابة لما رأى من حسن تعاملات الصحابة وحسن عبادتهم وزهدهم ورعيمهم ودينهم وتقواهم لأنه كان يعيشون عن قرب من خلال إيه من خلال المسجد. أيضا كان المسجد تنصف فيه الخيمة لعلاج المرضى وعلاج المصابين من الجرحة كما في قصة رفيد الإسلامية في غزوة الأحزاب. إن شاء الله لما نصل لغزوة الأحزاب هتجدوا إن مرأى أول مستشفى ميداني إسلامي أنشئ كان في المسجد. وكانت التي تقوم عليه رفيدة الأنصارية الإسلامية بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المسجد كان مكان لاستقبال السفراء، لاستقبال السفراء والرسل إلى الملوك، الرسل، الرسل الملوك الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضاً المسجد كان مكانا تعقد فيه ألوية الجيش. وكان مكانا لتحرك السرايا والكتائب من المجاهدين إلى كل مكان كل ذن المسجد وكان المسجد مكانا لاجتماع المسلمين بقائدهم وفي ذلك فوائد عديدة الصحابة رضي الله عنه وارضاهم لما يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو القيادة العظمى لهذه الأمة كان في ذلك فوائد عظيم منها احتكاك المسلمين بعضهم ببعض ومنها احتكاك المسلمين بقائدهم فكانوا يتعلمون من سمته ودله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتعلموا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا كان المسجد مصدر لتعارف المسلمين بعضهم ببعض مصدر لتعارف المسلمين بعضهم ببعض كل ده طبعا يعني رد على سؤال لماذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد الكلام ده مش موجود معك في المذكرة أنا قلت بس إنه دي في مجموعة من الفوائد خارج اللي خارج المذكورة. الأصل إنه كنتم تكتب ورايا. يعني الأصل إنه كل واحد بيكتب مثل هذه الفوائد ورايا. لأن أنت ممكن أنت تسأل هذا السؤال ما دور المسجد في الإسلام؟ إيه دور المسجد في الإسلام؟ يعني لو سألت دلوقتي لو عدت تاني السؤال ما دور المسجد في الإسلام؟ حد يعرف يجاوب؟ أنا لسه مجاوب دلوقتي أي العشر فا عشر عشر ااا ها واحد واحد ها اثنين ثلاثة ها اربعه ها كمصدر ها مقر الدعوه اعلام الدعوه ها اجتماع المسلمين بقائده ها مكان لاستقبال الوفود والبعوث والصراي ها مصدر لتعارف المسلمين بعضهم على بعض من الرجال والنساء ماوى للضعفاء من الرجال والنساء من ضعفاء المسلمين كان منبر إعلام منبر إعلامي للدعوة كان كأنه منبر إعلامي للدعوة نعم ليه كان يعتقل فيه الأسرة بس طبعاً مش كان كان يعتقل فيه الأسرة لسبب يعني إطلاق مسألة إن إحنا نقول المسجد كان مكان الاعتقال للأسرة كان لسبب مش كل الأسرة كانوا يوضعوا في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن في سو... أن في ثمام بن أسهل الخير ويعني رأى فيه الخير فاعتقله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى يرى ثمام أحوال المسلمين ف يؤمن بالله ورسوله وهذا الذي حدث مع ثمام ابن أثال رضي الله عنه وأرضه. وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منبرًا يخطب عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم. لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منبرًا يخطب عليه صلى الله وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جزع نخلة أو على جزع شجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليه فيتكلم. لكن هذا الجزع. كان قصيرا حتى أن الداخل لم يكن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه. فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله، عندي غلام نجار. هل أصنع لك دكانا؟ الدكان هو المنبر. تجلس عليه. فقال افعلوا إن شئتم شوف يعني تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. افعلوا إنشئته. فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منبراً له ثلاث درجات. له ثلاث درجات. فلما جاء بالمنبر ووضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. ليعرض أصحابه. أصحابه ويعلمهم سمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خنينا في المسجد الخنين لوسط البكاء المكتوم تعرف ما كنا أحب بيبكي بكاء مكتوم سمعوا بكاء. و خنينا في المسجد فبحثوا عن مصدر الصوت فإذا هو الجزع الذي كان يجلس عليه رسول صلى الله عليه وسلم أو يقف أو يستند عليه صلى الله عليه وسلم وهو يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضنه وقال صلى الله عليه وسلم لو لم أفعل لظل يبكي إلى يوم القيامة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به أن يحفر له وأن يدفن هذا الجزع أن يحفر وأن يدفن هذا الجزع حتى أن الحسن البصري رحمه الله يقول عجبت لكم يا أمة الإسلام جزع يحن إلى رسول الله وأنتم لا تحنون إليه أو أنتم لا تشتقون إليه وهذا طبعا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طبعا هذا البكاء سمعه كل أهل المسجد يعني قصة حنين الجزع للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وبكاءه شوقا إلى وقوف النبي صلى الله عليه هذه سمع كل أصحاء صلى الله عليه وسلم الموجودين فيه في المسجد يعني عشان ما نفشه أصل واحد اللي قالها واثنين اللي قالوها لا دا كل أهل المسجد رأوه وكل أهل المسجد سمعوا لذلك هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وارتج المسجد لخواره ولخواره وك, لخواره وك... لخواره وكثرت بكائه حتى وضع النبي صلى الله عليه فسكن ثم أمر بدفنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد ذلك فرض الأذان وفرض الأذان بالكيفية التي هو عليها الآن في السنة الأولى على الأرجح يبقى متى فرض الأذان في السنة الأولى على الأرجح وذلك عندما رأى عبد الله بن زيد ابن عبد رب الأنصاري في منامه صيغة الأذان فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن بها وعندما سمعها عمر جاء يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال يا رسول الله هذا رأى مثل الذي رأيه طبعا قصة رؤية الأذان دي أكثر من صحاب رأوا قصة الأذان فأبو محذورة رأى نفس إيه اللي ن رأى نفس الصحابة رأى نفس الإيه رأى نفس القصة نفس الإيه روى عمر بن الخطاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه يحكيها إليه لي لإهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر الإسلام لأنما تقرأ قصة للأذان إنه بات بات ليلته مهموم ب بما يجمع أهل الإسلام للصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد يجمع الناس الصلاة يقول إيه الصلاة وجمع الصلاة جامعة. فرأى في منامه رجل معه ناقوس فقال يعني ما أجمل هذا الناقوس لو أعطيتني إياه لنجمع الناس لكن فيه تشبه بمين بالنصار فرأى آخر معه البوق فقال ما أجمل هذا البوق لكن فيه تشبه مين باليو ثم رأى بعد ذلك من يعني ثم رأى النار ثم رأى من يقول له ألا أدلك على خير من ذلك قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأذان بالفضي إيه بألفاظه التي وردت إلينا متواتر فجاء رضي الله عنه ورده وبلغ بها صلى الله عليه وسلم. فشوف استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لطاقات الصحابة وتوظيف القدرات قال علمه بلالا فإنه أندى صوتا منك طبعا عبد الله بن زيد ما قالش لا دنا لرأيتي الأذان ولازم أنا لأذن ولازم أكون لأ علمه بلالا راح علمه بلال. فزاد بلال رضي الله عنه ورده في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم فأقره النبي صلى الله عليه فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه قال الإمام النووي ومن حكمة الأذان للصلاة إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة والله أعلم إذا الأذان علم من أعلم هذه الأمة مما يميز هذه الأمة الأذان لذلك احنا ننصح الآن إخوانا الذين يعملون بوظيفة مؤذن في المساجد أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويتعلموا الأذان الصحيح أن الكثير الكثير من مؤذني المساجد لا يحسنون الأذان، فبعضهم يقول الله أكبر، أك الله, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, أكبر، أكبر اللي هي الطبلة، وبعضهم يلحن في الأذان ويقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله يزيد على الفاضل والد. وطبعا الشيعة حرفوا الأذان وقالوا حي على خير العمل وقالوا أشهد أن علي ولي الله إيه الله أكبر الله أكبر هو هذا الأذان طيب أنا هقولك صيقة الأذان الصحيحة صيقة الأذان الصحيحة كما سأفعل الآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما مسألة الباء البعض ده يعني يستخدم المثل مسألة المد العرض للسكون والمد المد اللازم البعض في مد المتصل ومد المنفصل. انت بتطبق قواعد التجويد على إيه؟ على الأذان. فاللي بمد المنفصل يمد المنفصل. اللي بيدل الم اللي بيقصر المنفصل اللي يقصر ليه يقصر, يقصر المنفصل اللي بيدل العرض للسكن مد العرض للسكن ما بيزدش عن إيه؟ من أربعة ليه أربعة حركات مد العرض للسكن ما عن كده إنما احنا بنشوف ناس العرض للسكن عنده بيجيب ستمية ستة بيجيب ستمية. لا إله إلا الله ويفضل وو ك مثلا طبعا ده مش مش من مش طبعا الصوت في الأذن مطلوبة حلوة الصوت في الأذان مطلوبة وكثير ما أسلم أناس بسبب سماع الأذان كثير ما أسلم أناس بسبب سماع الأذان سمعت الشيخ محمد دكتور محمد العريفي يحكي قصة إسلام أمريكي بسبب سماعه للأذان ماشي كده في مكان سمع صوت وظن إن دي موسيقى جديدة ولا لحاجة فدخل إيه ده قالوا له ده الأذان بتاع المسلمين فأعجب بصوت الأذان لما شرحوا له الأذان وألفظ الأذان نطق بالشهادتين ودخل في دين الله تبارك وتعال فالالاخوة المؤالاخوة الذين يعملون بمؤذنين ويؤذنوا في المساجد يحسنوا الأذن يتقوا الله ويحسنوا الأذن وانبغي أن تكون هناك دورات للأئمة والمؤذنين دورات علمية يتعلم فيها الأئمة فقه الإمامة ويتعلم فيها المؤذنين فقه الأذن لأن المسألة ليست قاصرة على الأذان فقط لا المؤذن مؤتمن بعض الأحاديث المؤذن مؤتمن لي مؤتمن لأن الناس ينتهون من صلاة الليل على أذانه ويمتنعون عن الأكل والشرب في الصحور لأذانه فهو مؤتمن على دين الناس مؤتمن على دين الناس فلا بد للمؤذن أن يكون دائما صاحب دين ولابد للمؤذن دائما أن يكون فقيه المؤذن مش مجرد واحد إحنا بنجيبه عايزين نشغله وخلاص لا دا المؤذن ده يقوم بشعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والله تبارك وتعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فهو خير وله عند رب ذلك ويعظم حرمات الله فهو خير وله عند رب فالإنسان يعظم هذه الشعائر ويعني يتعلم أهل الإسلام كيف يؤدون الأذان فكان الأذان في أول الأمر كان البديل الأذان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصالت وجامع ثم بعد ذلك تعلم الصحابة الأذان وبعد ذلك تحول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الصلاة إلى بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه فلما قدم المدينة وجاء إلى بيت المق... وتوجه إلى بيت المقدس واستمر على ذلك بضعة أشهر. <تصفيق> وكان يكثر الدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى أن يتوجه إلى الكعبة التي قبلت إبراهيم عليه السلام طبعا حفظين الآيات في سورة إبراهيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك إيه قبلة أن ترضى فوالله الله تبارك وتعالى القبلة إلي, الإيه؟ إلى الكعبة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم زائرا إلى أم بشر ابن البراء في بني سلمة فصنعت له طعاما طبعا الكلام ده لازم تكونوا عارفين لماذا صار النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت وصنعت له طعام كيف يزورها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل عندها الطعام لي وليه؟ مش بتقولوا الاختلاط ممنوع ها؟ مش بتقولوا الاختلاط ممنوع؟ إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت ست ويأكل عندها ها؟ أيوة النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نسائهم. ده يبقى ضرب جاهز كده على رسول الله صلى النساء نساء الأمة صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصنعت له طعاما وحانت صلاته الظهر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بأصحابه في مسجد هناك فلما صلى ركعتين نزل جبريل عليه السلام فأشار إليه أن صلى إلى البيت وصلى جبريل إلى البيت فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة واستقبل الميزاب فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فسمي ذلك المسجد بمسجد القبلتين. بمسجد القبلتين وخرج عباد ابن بشر رضي الله عنه أرضاه وكان ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر على قوم من الأنصار وهم من بني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر فقال أشهد بأشهد بالله لقد صليته على وسلم قبل البيت فاستداروا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة حد يعرف يقول لنا نستفيد من حديث ذي لا مش عايز أيوه الجواز الأخذ بأحاديث الإيه الأحد لأن بعض الناس ينكر الأخذ بأحاديث الأحد في مسائل الاعتقاد لا ما دي مسألة المسائل اللي إيه الاعتقاد والصحابة رضي الله عنهم رجل واحد بس يقول أشهد بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة فاستدار فيها مسألة كمان قرينة للمسألة دي ومهمة يعني الحديث حديث تستفيد منه فوائدتين من أهم الفوائد تستفيدها في حياتك الفائدة الأولى جواز العمل بحديث الأحاد الفائدة الثانية ما احنا قلناه وده ليحنا حائلين جواز الأصل خبر الواحد واحد أحاديث ها لا عدلة الصحابة عدلة الصحابة الصحابة لما سامعوا واحد منهم قال أشهدوا بالله ما اتضيروش piano من ده نشوفه كذاب ولا صادق ولا لا الأصل في الصحابة لfrأي العدالة. الصحابة, العدالة الصحابة حتى لما يتيك حديث سنده صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان مجهول فالحديث إيه؟ صحيح لأن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة عندنا الت الصحابة كلهم عندنا عدول والأصل نحن نشهد بالله أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلهم عدول كلهم عدول فإنت تستفيد الفيديتون دول من إيه من هذا الحديث طبعا تقول عائشة رضي الله عنها ورضاها قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة وأشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة اسمها الجحفة ماشي؟ وقال عبد الله بن عم أن النبي قال رأيت كأن مرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قدمت بهيعة وهي الجحفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها النبي صلى الله عليه وسلم دعى البركة للمدينة ولأهلها وكانت المدينة وخيمة وخيمة يعني جوها إيه؟ جوها يمرض كده مش اللي مش واخد على جو المدينة؟ يمرض منه يتعب منه لأن مكة حر والمدينة فيها نوع من البرودة إلى حد ما فكان جو المدينة بالنسبة للمكة جو إيه؟ جو مختلف فالصحاب رضي الله شعروا وارضاهم شعروا بهذا الفارق فالمسا سلم دعا رب تبارك وتعالى فاستجاب المسا سلم فجعل جو المدينة كجو مكة بل أحسن اللي يروح المدينة يشعر بنوع من السكينة والطمأنينة ويشعر بنوع من الريح الطيبة الموجودة في المدينة لا يجدها في مكان آخر لاقينا في مكان آخر وذلك بركة الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعائم التي أسس عليها النبي صلى الله عليه وسلم دولته وبعد بناء المسجد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قال السهيلي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حتى حين نزل المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم والبعض ممكن يجي لك سؤال علل لماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لماذا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار قال ابن القيم رحمه الله آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصف من المهاجرين ونصف من الأنصار وآخر بينهم على المواسات يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين يوقع تب حتى أنزل الله عز وجل وقولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله والتوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة فطبعا منع الآية منع التوارث فبقائل إ الاخو يقول ابن تيميه رحمه الله نقلا وابن كثير وابن القيم ان ان المؤاخاه كانت بين المهاجرين والانصار مهاجرين كانت بين مين ومين مهاجرين وانصار ولم يؤاخي الرسول صلى الله عليه بين المهاجرين بعضهم البعض ليه لان المهاجرين كانوا مستغنين والانصار كانوا مستغنين باخوه الاسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد الايه عن عقد المؤاخاه قال عبد الله بن عباس ما ألغي من نظام المؤخات هو الإرث أما النص والرفادة والنصيحة فباقية ويمكن أن يوصي ببعض الميراث بين المتآخيين بين المتآخين طبعا يوصي ببعض الميراث بين المتآخين حان دينا في الشرح حاجة اسمها إيه الوصيلة الواجبية التلت أنت عندك إيه التلت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن أبيو القاصر وضلان عرضاه وقال رسول الله إن يريد أن أتصدق بإيه بمال كله. فقال له. قال ثلثه نصف حتى قال مسلام ثلث وثلث إيه كثير. فالعلماء أخذوا منها أن كل إنسان عنده مال يجوز له أن يوصي إيه في حدود الثلث. يوصي في حدود الثلث. يوصي المين؟ يوصي أي حد؟ يوصي أي حد؟ ممن يراه من أهل الصلاح، من أهل الدين. يوصي بالمشاريع الخيرية، الأعمال الخيرية، المساجد، أوقاف المسلمين. يجوز له أن يوصي إيه؟ أن يوصي بثلث إيه؟ بثلث ما؟ بقيت مسألة وهي مسألة الصحيفة أو صحيفة المدينة مسألة الصحيفة اللي هي بالمعنى ال, ال الآن الدستور الدستور عندما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأراد أن ينظم العلاقات بين أهلها سواء كان أهل المدينة أو من كانوا من أهل الكتاب لأن كانت المدينة يحيط يحي اليهود يهود بن النظير ويهود قينقاع ويهود بن قينقاع ويهود بن قريزة ويهود إيه خيبر كل دول كانوا يحيطوا بالمدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصنع وثيقة تنظم العلاقات وتنظم علاقة الدولة المسلمة بين أصحاء بين بعضهم البعض وبين من كان خارج يعني هذه الدولة المسلمة هذا ما يسمى بالدستور هذا ما يسمى بالدستور، لذلك العلماء يقولون أول دستور كتب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أول دستور كتب كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بكلمة الدستور، الدستور يكتب فيه قواعد عامة وليس فيه القوانين، الدستور يكتب فيه القواعد إيه؟ القواعد العامة ولا يكتب فيه إيه القوانين؟ يعني إحنا بنقول مثلاً إحنا دلالي في مرحلة الاستفتاء على الدستور في مصر، الدستور يكتب فيه مسائل عامة. لا ينصف الدستور على كل الجزئي يعني مثلا يكفي في الدستور أن يقول دين الدولة الإسلام والإسلام على منهج آل السنة والجماعة الكليات قاعدة الكلية والجزئية على منهج آل السنة والجماعة هذه تكفي لما نيجي نقول بقى في الحدود لما نيجي نقول في الأحكام نقول نطبق الأحكام على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج آل السنة والجماعة فتطبق الحدود على هذا إيه على هذا الأساس وطبعاً إحنا في مسألتين إحنا لازم نفرق بينهم في مسألة اسمها الدستور في حاجة اسمها تقنين الشريعة تقنين الشريعة لا يجوز لأن البعض بيفاهم إن إحنا كان لازم نعمل في الدستور ده اللي موجود عندنا ده صح صح معاه شوي اصح عايزين يعملوا في الدستور الموجود ده يقولك إيه حكم حد ال... حد حد الزاني حد السارق حد القاتل حد المفسد في الأرض حد كذا دا اسمه إيه اسمه تقنين الشريعة تقنين الشريعة لا يجوز ليه لأنه يغلق باب الاجتهاد يغلق باب اللي باب الإكتراث إنما الكتابة في الدستور والأصول العامة وعليها يبقى الإكتهادات القضاة الشرعيين يبقى المسائل كده تمشي إنما أنا أقول مثلا مثلاً من باع كذا كذا فكان فعل كذا فعليه كذا يبقى أنا كذا أغلقت إيه أغلقت باب الإكتراث فلعل أحد البائعين غرر بالآخر ولعل أحد لعل أحدهما يعني زاد في السلعة أو بدل أو غير تعالى لو تباطل القانون بحذفيره اللي هو عمل تقنين الشريعة يبقى أنا هظلم إيه هظلم طرف من الاتنين. انما إنما ده بيعطي مساحة للقال أنه هو إيه أنه إجتهد فيه المسائل فنقول بأن الدستور المقصود بكلمة الدستور أن تكتب قواعد عامة كلية تستند إليها الدولة أو تسير عليها الدولة ثم بعد ذلك التفصيلات في الإيه في القوانين وإحنا مسألة تقنين الشريعة الإسلامية دي مسألة منتهية أجمعه العلم على عدم جواز تقنين الشريعة الإسلامية إن احنا نجعل الشريعة الإسلامية إيه مجموعة من القوانين لكن الدستور ينبغي أن يكون دستور ليس فيه ما يتعرض ما مع الكتاب وليس فيه ما يتعرض مع السنة النبوية سلّى مع النبوية السنة النبوية وأن يكون شامل لاحترام الدين ورجال الدين وأهل الدين وأيضا ينبغي أن يكون هذا الدستور ينص على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم يعني الدستور المقصود منه إصلاح شؤون الناس في الدنيا والآخرة لأن القصد من الخلافة أو القصد من الإمامة واجبات أهم واجبات الراعي صيانة الدنيا بالدين صيانة الدنيا بالدين وليس العكس صيانة الدنيا بالدين فالأصل إن الدين هو الذي يصلح الحياة الدين والذي يصلح الحلال وليس الحياة التي تصلح الدين إذن الدين هو مصدر الحياة بالنسبة للناس لأن الله تبارك وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحيانه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها يبقى الأصل للدين الدين هو مصدر له مصدر الهدى والنور لذلك الله تبارك وتعالى يقول كتاب أنزلنا إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد إذن الدستور ينبغي أن يكون شامل لما يصلح الناس في أمر دينهم وفي أمر دنياه وبما يحفظ على الناس الضروريات الخمسة أو الستة على خلاف من أهل العلم لكن هما خمسة في الغالب اللي هي النفس والمال والعرض والعقل والدين دي الضروريات إليه الضروريات الخمسة لابد أن يكون الدستور يهتم بهذه الضروريات الخمسة طبعا بمناسبة إن احنا الكلام عن الدستور سنتكلم سريعا لأن ليس هذا هو الموضع لكن ببقى لكل مقام مقال ولكل حادث حديث الآن الدستور نعم. <تصفيق> ليه؟ ما احنا بنقولها هو احنا دلوقتي بنقول مسألة الحدود دي بترجع إلى القضاء القضاء الشرعيين القاضي اللي هو تعلم العلوم الشرعية مش يعني مش مش قاضي درس القوانين اللي فقط لا القاضي اللي هو درس العلوم الشرعية دراسة جيدة وأخذ الإجازة التي التي تقول بأن هذا قاضي شرعي عنده صلاحية الإجتهاد لأن القاضي يا خواني مكانة القاضي في الشرع القاضي الشرعي مجتهد القاضي الشرعي مجتهد لأنه اجتهد في نصوص الشرع أنا هذا لكم مثال الكان حدث في المملكة العربية السعودية بعض اخواننا عمل حادث الحادث ده هو صدم واحد ضربوا في ايديه تمام ضربوا في ايديه فاصيبت اليد بالعجز التام فصاحب اليد اصر انه هو ياخد الايه الدية الشعر القاضي لما جه حكم قال له ايه الدية دية اليد اعطي له الدية ايه الدية كمنا تمام فالمهم قاعد يتفاوض معاه طيب تاخد كام طب من هنا ل هنا طب, طب ده أنا ظروف طب ده أنا ما عنديش طب بدل ما تاخد مثلا تلتمائة ربعمائة ألف طب كفاية مية طب ك... المهم يعني إيه أخونا ده كان يعني مسكين وظروفه صعبة وما عندوش حتى يدفع المبلغ ده فالمهم فضل المسكين طبعا يجمع ويروح لصاحب اليد دي يقول له إيه يعني طب إيه طب خد مية ألف طب خد مية وخمسين ألف والتاني إيه لا لازم يخد إيه ديه كم فالمهم بعض إخوانا قال يعني خلاص بقى مفيش حل إما يتسجني إما يدفع الدية كم يعني بكى ودعا الله تبارك وتعالى أن يجد له مخرج وهو في المحكمة الشرعية طبعا يحاول يتذلل لهذا الرجل ويتودد إليه مفيش فايد فرأى بعض القضاء الشرعيين قال له تعالى مالك لك قال له يا أخي والله حصل كذا كذا كذا والراجل ده مصر, إن مصر أنه أخذ الدية كم له وأنا ما عنديش مش قال له طيب الدية دي في الشرع دية سليم إنك تديله لإيه؟ لأنك أفسدت عليه عضو وأفسدت عليه حياته خلاص هتديله الدية كاملة. بس في المقابل أنت يحق لك إنك تاخذ الذراع. يحق لك إنك إيه؟ تأخذ الذراع لأنك دفعت ديتها خلاص. فانت في الجلسة جاي له خلاص أنا هدفع الدية كاملة بس يديني لإيه؟ يديني الذراع فكيف في الجلسة جاي قدام القاضي قال له والله يا فضلت القاضي أنا خلاص أنا هديله الدية كاملة بس يديني الذراع. الثاني طبعا قاله إيش؟ ذراع. أنت مش هتأخذ فلوسك؟ رد القاضي قال له إيه؟ أنت مش هتأخذ فلوسك؟ ادي له الذراع. طبعا بقى التاني مذهول ادي له الذراع. فبعد ما كان رافض ورتاع بدأ يتفاوض معنا أنه إيه؟ يأخذ خمسين ألف لحد ما كان المقصد أن القاضي الشرعي فقيه القاضي الشرعي فقيه يستطيع بحث المسائل بحثا جيدا ويأتي في المسائل بالحكم الصحيح حكم الذي وافق الشرع الحكم الذي وفق الشرع فالقضاء مش المقصود من القاضي اللي هو درس كلية الحقوق والدرس القانون الوضعي بس لا ده القاضي درس القانون الشرعي القوانين الشرعية اللي هي الأحكام الشرعية الكتاب والسنة كل الأبواب ما يعني مش متخصص مثلا في البيوع ولا في الل... لا ده درس كل الأبواب ممكن بعد كده يكون عندنا قضاء متخصصين بمعنى يكون عندنا محكمة مختصة بالقضاء التجاري ما فيش مشكلة عندنا محكمة مختصة بقضايا الأسرة ما فيش مشكلة عندنا محكمة مختصة بالمعاملات عندنا محكمة خاصة بالجنايات ما فيش مشكلة يبقى عندنا قضاة متخصصين مجتهدين في إيه في أبواب دي إيه المعني إن إحنا يبقى عندنا قضاة متخصصين في أبواب القتل في جرائم القتل قضاة متخصصين في أبواب المعاملات المادية قضاة متخصصين في أبواب أحكام الأسرة ما فيش مشاكل ليه لأن الشرع فتح الباب ليه للاجتهاد فلما تيجي له تيجي له قضية يستطيع أن يحكم فيها بالكتاب والسنة ده مسألة إيه إذا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله أذن وطبقت شرع سمية تطبق بالشكل ده تطبق بالشكل ده أما مسألة إنه هو ينصف الدستور على غير ذلك فهذا من المخالفات بالنسبة للموجود الواقع الحالي الواقع الحالي الدستور الحالي أنا وإيش الله تبارك وتعالى أني عنه غير راضي أنا غير راضي عنه لأنه اشتمل على بعض المسائل المخالفة لكتاب السن لكن هناك فرق بين المأمول بين المأمول وبين المتاح. الأول إخواننا إحنا دلوقتي في دولة بتصارع بتصارع على الثوابت. إحنا بنصارع على ثوابت الإسلام. بنصارع على ثوابت الإسلام. الإخوة اللي جايين يقول لازم الدستور ينص على الشريعة الإسلامية. ولازم الشريعة الإسلامية أنت النهاردة بتصارع من أجل الثوابت. بتصارع من أجل الثوابت. هل معنى ذلك أننا نرضى بالكفر؟ إحنا نعتقد أن ديمقراطية كفر. هاي أنا أعتقد أن ديمقراطية كفر. لأن الديمقراطية في الشرع. الديمقراطية تعرفها حكم الشعب نفسه بنفسه. والله تبارك تعالى يقول وأناحكم بينهم بما أنزل الله. والله تبارك تعالى يقول وما لم يحكم بما أنزل الله فولكم الكافرون. وما لم يحكم بما أنزل الله فولكم الفاسقون. وما لم يحكم بما أنزل الله فولكم الظالمون. إذا الحكم بمين؟ الحكم لله تبارك تعالى. إن الحكم إلا لله. أمر الله تعبدوا إلا إياه. طيب. إذ إحنا عندنا في فرق بين المأمول وبين المُتاح. هذا هو المتاح الآن ممكن بعد الآن نتدرج إن شاء الله تبارك تعالى في تفعيل المادة الثانية من الدستور اللي هي الدين الدولي للرسمة الإسلام ونطبق مسائل الحدود سواء كان في أبواب المعاملات أو غيرها من مسائل الحدود اللي هي القصص والقتل وكلام ده كله يبقى إذن المسألة بالنسبة لنا مسألة التدرب مراعاة الإيه؟ مراعاة سنة التدرج وأنا ما رأيت حد من أهل العلم الموثوقين نص الله تبارك تعالى نبارك في جهود علماءنا كلهم إلا قلب بمثل هذا الكلام في بعض مشيخنا قال لا لازم الدستور ينص فيه على الحدود وعلى الكلام ده كله وهذا اجتهاد منه ده اجتهاد هل معنى ذلك أن احنا نرد قوله لا بالعكس ده احنا نحترمه والجزم اللي بيدوز بها على الأرض الطراب اللي بيحطه عليها ده احنا نشيله على رأسنا من فوق لأنه مشيخنا علماءنا وإحنا ما نخرجش على علمائنا وإحنا لا أبدا على ده رأيه. إحنا نحترمه إحنا نحترم رأيه لأنه عالم واجتهد وهو عند الله تبارك وتعالى أحد رجلين إما أن يكون له أجر وإما أن يكون له أجران فإحنا بنقول جزاك الله خيرا لكن رأي المشايخ والعلماء الكبار الأغلبية إيه؟ إن إحنا نقول نعم خلاص إحنا نقول نعم طبعا أنا أرد على مسألة تانية وهي هل لما نقول نعم إحنا رضينا بالكف؟ لا إحنا ما رضينا بالكف يا إخواننا نبي صلى الله عليه وسلم أعاد في مكة كم سنة؟ قبل الهجرة؟ كام؟ كان فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم على الأصنام دي؟ الأصنام مزيلت إمتى؟ فتح مكة مك كان سنة كام؟ يعني يعني الأصنام دي قعدت كم سنة؟ 21 سنة 21 سنة هل كان نبي صلى الله عليه وسلم يرضى بالكفر؟ لا لكن مراعاة التدرج في حال دعوة الناس يا أخوان نحن الآن عندك علمنيين وعندك ليبراليين وعندك بهائيين وبابيين وعندك أو شياطين عندك شياطين يعني شيل كلمة طيئين دي يحط شياطين شياطين والله العظيم عندك مرض الشياطين من الإنس يحاولون الانحراف بالأمة عن منهج الله تبارك وتعالى شيطان يقول لك أنا عايز الأمة تكون على المنهج العلماني المنهج الديني على نية صراحة كده شيطان تاني بيقول لك أنا عايز أطبق المذهب الشيعي أخوين نحن الأمة محصورة أمة كفاية تفت كفاية تشرهم. الله تبارك وتعالى يقول وعتصم محاب لله جميعا ولا تفرق إحنا نلتف حول علماءنا وحول ما شيخنا حول انطلبة العلم من عندنا ونتماسك ونتآلف وندعو إلى الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى بكرر بكرنا قلت في خطبة الجمعة النصر بالنصر عايزين النصر انصروا الله أنت انصروا الله ينصركم على قدر النصر لدين الله تبارك وتعالى ننصر بإذن الله تبارك وتعالى لأن البعض لك ايه علاقة الشريعة بالدستور؟ ما هي مرحلة من مراحل تطبيق الشريعة؟ الدستور اتفضل ايوه نعم <تصفيق> ايوه نعم إحنا ممكن بمنطقة البساطة نقول كان مراعات حالة التذمر عند الناس وإن الدولة الإسلامية في هذا الوقت لم تلتفت لمثل هذه الأمور لأنه لما يكن أصلاً أحد يلتفت لمثل هذه الأمور الت... النهاردة النهاردة الأهرامات والأصلام وكل هذا كله كانت بعيدة كل البعد عن عن حاضرة الناس يعني كانت بالنسبة لهم دي إيه صحراء ما كان بالنسبة لهم صحراء ما كانش حد ينتمي لها ولا بيروح لها ولا يعني ما... ال الأهرامات والوبلهول وكل هذا كله الأثار دي ما حدش التفت لها غير في حملتنا اليوم بنو بارت. متخيلين الأثر دي كانت في مصر لها إيمة. ألا لما جات الحملة نابليون اليوم بنو بارت ويفكّ حجر رشيد وكلام الدراسوف التاريخ ده هي دل الفترة اللي هم أرادوا ان هم يشغلوا الأم فيها وده كانت من المخططات إخوانا. اقرأوا كتاب أجنحة المكر الثلاث. بالله عليكم كتبوا اسم الكتاب ده أجنحة المكر الثلاث للشيخ عبد الرحمن بن حسن الميدان. عبد الرحمن بن حسن بن الميدان. المكر الثلاث. اقرأوا كتاب ده. إقرأوا إقرأوا خلنا عشان تعرفوا الأم بيحك بها مخططات رهيبة من سنين من سنين ما احنا بنقول لعله ما كانش شافه لعله ما انتبه ما لاش لعل شغال عمر بن العاص بالفتح الإسلاميًا سيدنا عمر بن العاص كان ينتقل من غزو إلى غزو ومن جهاد إلى جهاد عمر بن العاص رضوان الله عليه كان ينطلق لنشر الدين كالصاروخ بل أسرع من الصاروخ هو وخلد بن الوليد والصحاب رضوان الله عليهم نعم عبد الرحمن بن حسن بن حمّكن الميداني نرجع بعد كتاب بسرعة عشان هناخد اخر فقرة الصحيفة اللي هي الوثيقة اللي كتبت كان فيها مجموعة من القواعد العامة من هذه القواعد المساواة في المعاملات العامة بين الناس منع إيواء المجرمين، منع خروج اليهود من دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيره منع الصلح المنفرد مع العدو، يعني ما تجيش كده قبيلة تقول أنا رحت مع مثلاً مع اليهود لا، منع الصلح المنفرد مع العدو في داء الأسرة، وفاء الدين عن الغارمين، حقوق الجار، حرمت المسلم بأن لا يقتل بكافر، وتحريم المدين اللي عايز يقرأ اقرأوا تفصيل هذا الدستور موجود في كتاب السيرة النبوية في ضوء النبوية في ضوء في ضوء مصادرها الأصلية. السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية للدكتور محمد رزقي مهد محمد مهدي رزق الله محمد مهدي رزق الله هتلاقي الدستور ده وتكلم عنه بالتفصيل وتكلم عن الروايات بأمر ممتع أنت تشعر فيه فعلا ان في مثلا السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية للدكتور محمد مهدي رزق الله طيب سُميت المدينة بيثرب لكن فيما بعد غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فقال لا تسمو المدينة يثرب ولكن قول طيبة أو قابة، وروى الطالبيسي باسناده أنهم كانوا يسمون المدينة بيثرب، فسمّاه النبي صلى الله عليه وسلم طيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه أن النبي قال على أنقاب الملائكة على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي حديث أبي أيوب عن صاريا وطلعان ورضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب لأن يثرب من التثريب. يثرب من الإيه؟ من التثريب. يا يوسف عليه السلام إيه؟ الإيه؟ لا تثريب عليكم اليوم. التثريب الأول إيه؟ الخطأ والذنب والمعصية لا تثريب عليكم اليوم أو الفساد نعم أو المؤخذة والذنب يعني الذنب المؤخذة فقال لا تثريب عليكم اليوم فكان نبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم, الاسم القبيح إلى الاسم, الـ الاسم, الـ الاسم الحسن وذكر صاحب كتاب معجم البلدان أن المدينة لها 29 اسم لها 29 اسم وطبعا يراجع للفائدة كتاب الأطلس التاريخي في السيرة النبوية لسامي المغلوث حفظ الله تبارك وتعالى ونقف عند الإذن بالقتال في المدينة أو يعني في آخر أو بداية الدولة المسلمة أذن الله تبارك تعالى لأن حمدقول الدعوة مررت بكم مرحلة ثلاث مراحل المرحلة الأولى مرحلة الاستضعف اتفقرين كلام ده ونلفه للدروس اه ونر باع لثلاثة طيب أنا أنا هقول دلوقتي المرحلة هو مرحلة الإيه مرحلة الاستضعاف اللي هي مرحلة الصبر المرحلة التانية مرحلة الإذن بالقتال لا الاذن بالقتال وقتال مين قتال المعتدين ماشي بعد كده المرحلة الثالثة كانت الاذن بالايه الاذن بيق... ب... بقتال الممتنعين عن الايه عن الدعو ممكن تلاقي اثنين دخلين في واحدة ممكن تلاقي نقطتين دخلين في ايه فنوط الايه ما هي الفتحات هي بعد ما هي الرابعة دي تشمل الفتحات الإسلامية؟ فيبقى المرحلة اللي كانت مرحلة الصبر والصدعاف اللي كانت في مكة وبعد كده مرحلة الإذن بالقتال بيقول الله وجل أذن الذين يقاتلون بأنهم إيه ظالمون وإنا الله على نصرهم لقدير فالله تبارك وتعالى يعني أمر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أمر صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن أنفسهم إيه الأذن ثم بعد ذلك نعم. مرحلة الصبر دون القتال، مرحلة الإذن بالقتال، مرحلة الأمر بالقتال، لمن يبدأهم بعد ذلك مرحلة الأمر بالقتال مع المشكين، وهو القتال العام مع المشركين او قدامي تشريع الجهاد أربعة، مرحلة تشريع الجهاد أربعة. طيب يبقى إحنا دلوقتي دي كانت المرحلة الأخيرة. يبقى إذاً دلوقتي الدولة استقرت النبي صلى الله عليه وسلم، عنده مكان للصلاة، عنده الأذان، مؤخاب المهاجرين والأنصار. وضع الدستور العام للدولة بدأت الدولة المسلمة هذه الدولة الفتية تنتشر وتدعو إلى الله تبارك وتعالى تدعو في ربوع الأرض فانتقلت هذه الدعوة إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة لأن من مرحلة المحلية إلى مرحلة العالمية من مرحلة المحلية إلى مرحلة الإيه إلى العالمية مرحلة المحلية كانت تقتصر على جزيرة الإيه على جزيرة العرب مرحلة العالمية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلة الرؤساء والسفراء والملوك وبدأ مسح الله في إرسال الغزوات والبعوث والصرايا صل الله عليه وعلى صلى الله عليه وعلى وسلم لنشر هذا الدين وهذا ما تكلم عنه إن شاء الله تبارك في الدروس القادمة في سلسلة في الكلام على غزوات النبي الله عليه صلى الله عليه وعلى وسلم ونسأل الله تبارك تعالى أن يزقنا وإياكم علم النافع عن عمل صالح متقبل وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فاتبعونه سنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم خيرا وسامحونا على الإطلاق السلام عليكم ورحمة الله.